ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر فإن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب